جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم الحق ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم والمؤمنين أجمعين آمين السائل يقول ما هو الحكمة في التفريق بين العلم والفقه في أثر مجاهد عند تفسير لقوله تعالى الحكمة فقال الحكمة العلم والفقه العلم والفقه عند الجمع بينهما يراد بالفقه الدقة في الاستنباط واستخراج الأحكام واستظهارها من أدلتها التفصيلية من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولهذا قد يحمل المرء العلم يعني النصوص المتضمنة للعلم ولا يكون فقيها بما دلت عليه من, من أحكام وما تضمنته من حكم ولهذا جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام رب حامل, رب حامل فقه إلى من هو افقه منه ورب حامل فقه غير فقيه نعم يسأل يقول هل يجوز أن أحرم وأنا لابس شيء على الجبيرة؟ نجبر يده عليه علاقة نعم إذا, إذا, إذا كان على يده جبيرة لا يضر يلبس الإحرام يلبس الإحرام الرزاء والإزار والرداء ولا يضر لا تضر الجبيرة إحرامه في شيء أما إذا كان سؤاله ان يحتاج إلى لباس حتى العلاقة هذه لا تؤثر علاقة ترفع الجبيرة وتنهضها هذه لا تؤثر على إحرامه نعم يقول هل صحيح قول من قال بأن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها نعم هذه الكلمة مشهورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله فكلام العالم ليس هو الدليل كلام العالم ليس هو الدليل إذا سئل سائل عن مسألة لا يصح أن يقول الحكم كذا والدليل قول العالم الفلاني كذا الدليل إنما هو قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام فقول العالم ليس هو الدليل وإنما يطلب له الدليل كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحجة وعليه المعول وأما كلام العالم فإنه ينظر هل دل عليه الدليل أو لم يدل أو لم يدل عليه الدليل هذا معنى قوله يستدل لقوله اي يطلب الدليل لقوله فإن قام دليل على قوله قبل وإن لم يقم دليل على قوله رد كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه جزاك الله خير